لا عليه الذكر إنك لمجنون لو تأتينا بالملائكة إن كنتن الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَن تُم لَهُ بِخَازِنٍ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِن وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولجان خلقناه من قبل من نار السموم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 من لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون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 سُرِلَ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلُ نُوحٍ إِنَّا لَمُنَجّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا آِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلما جاء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 فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجير إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين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 تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين